الله من الشفاق <تصفيق> عديم ओह oh, हो Leven langs de stad. You I <laughs> رافعا يعلونا الى كل كل كل كل وا After <laughs> فذكر إِنَّهُ مَنَّ عَلَاهُ فَتَوَلَّى كَذَٰلِكَ زَعَنِيَ Ya Rabbana ma nusallu wa laa Thank you. ماذا فعل ربك بعاد ومدىات العباد التي لم يؤله مثلها وَأَن ذِى اللُّهَ يَعْبُدُ نَعُودَ اُتْرَانِ الَّذِينَ نَبُوءُ أَمَّنَ راعلن انما فكثوا فاعل بما يقولوا and as long as Hooran La, uh -huh. la, <laughs> كلا من لا تكرم God bless. The first We are Thank you. Ik hou er Oh, <laughs> Father. ثم كان من الذين مِن دُونِ اللَّهِ لَئِنْ We are the I'm